الوحدة الثالثة. بيتي واحد. استمع إلى العبارات وأعدها، ثم لونها وتأمل معانيها مستعينا بالصور. شرفة. نافذة. بيت. غرفة الجلوس. مطبخ. غرفة الأطفال باب حمام صالة غرفة النوم